بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما أخلق قل ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد